أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعثوا عتوا كبير يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَنشُرُ شَرَايَا يُمْنَى لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هَجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدَّنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ طاموا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تذليلا الملء يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعقب الظالم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أستخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدورا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 بذالك لنتبت في تبئ وادك ورسلنا متبئلا ولا ياتون كلمه الا انك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على كَانُوا وَأَظَلُّ سَهِيلَا